لآل لا لا القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م وَلَمَّا ن َ للعلوم ِ الاسلاميه ِ ن َ وَرَاوَدَتْهُ ن َّ ب ِِ ي ْ ت َ ا س ِ ه و َ غ َ ل َ ل ه ا ل ْْ أ َ و َ ا ن ِ ا ل ت ي هو في ب ي ت ه الحسنى شاهد من اهلها إ ن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين و إ ن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين اسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا انا لنراها في ض ل ل مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن I you o قَالَتْ ل ف ذ موسوعه النابلسي للعلوم ْ ا ل ا س َ ل ََ يَفْعَلْ م َ ا م و س إ ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه